قصة الحب العجيب قد تجلت في الصليب قد رواها لي حبيبي ساعة الصمت الرهيب وهو مسحوق الفؤاد وهو مجروح الجبين قد رواها لي حبيبي بالدم الغالي السمين كان بالأمس يقول يصنع الخير العظيم وينادي بالحياه يشفي جرح المتعبين كان حبه عجيبا إذ أحب الآسمين ذا لانه يسوع قد احب كل حين قصه الحب العجيب قد تجلت في الصليب قد رواها لي حبيبي ساعه الصمت الرهيب وهو مسحوق الفؤاد وهو مجروح الجبين قد رواه لي حبيبي بالدم الغالي السمين